طنبك طنبك طنبك طنبك طنبك طنبك على الحسن لبقا فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزاقى أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا واجعله يطلد في صبر للهادي في حسن خلق حسم يا رب لنا الخلق فالعبد بأخير Quin és قادوا في قوبك أحمد ملتحطا من كان له خلق حسن سيكون العقرب في العفق أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى سيني يا جنن الخلقا طهرونا لا يحوينا زبا كم أثنى الله على خلق في احمد اصلا بصدقا قد ادى رب موسى له واكرمه من lo oh, oh. wa sirajun nu nqat talqa khulqul qamin shamil tu fadlur a